өөсөн <hums> وصلاة والسلام على سبيلنا محمد وعلى آله وأسفابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويبتل لي أمري وحل العقدة من لستعني يفقه اللهم اجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا وآمالنا خالصا من رجلك الكريم ثامن برحمتك يا أبحم الراحمين قال المسلمان مخلش قلبي مني لخمت بلاي تأمى بخيرات عزكم الله بخاطر عزمتي يقولك من سربلاً لدنيا ومشتفي لآخرات خلال بات كطلب لمسلماني لك تلب دعاياً لتنكريب وحاجاتيان قايا بخاطر عزمتي دعاياً جمعي قبولك هر مسلماني هر حاجاتي مشروعية حاجاتيان براوزكا كثيريك مشكل ماليان مشكلات مشكلاتي ماليان حلقا عزيزيليك ناقش ينهز وش ناقشك هيا شفع عاجل بنيرا المسلمان كان أولاد سعلا في إناياتك أمراض روحي و لك من مدواة كثير صلح و استفاء و عاشتي و برايتي و موادات لبين المسلمان كان أخذ إيجادك أخوات ذاتا باتوا عيثتي لدي خواهي و أقل خالي مقدار الجمهة دانيشن فات الاراضي إن شاء الله يتبه للواسط على عزمنا كسنا في المنتشي بيننا برو على ما لما مصرفوا عيثتي خيري باتوا يكي لما مصرف محققة دلسوزة خيلي رازيو يا أخوة أخوة إن شاء الله امساني زيالك هاتف احكيلك وواقعا أهل تحقيق ون أهل السواد أهل علم ون من خم وعنوان شاكد ما مصرف واقعا هميشي استخدمان كليل لخمتي أنا خيلي رازيو ون أخيلي باته مثلا بك لخمتنا عجلي كم عزيزة كان لموريد حق من الله سير باوك دعيك ياوهز هاي بارك حق باوك دعيك من نسير من الله سير دعيك هاي مهمة حتان باوكداي حق قوال بسر منال وهسيان فريتري لحق قوال منال حتان باوكدايته وهسيان تحقيق منال احترام باوكدايتي بگري اما بيقين الله حق خالقي شيبو منال سر باوكدايت نسيا سلم سندا حق لا بارك لجمعيك لمولد باموسبك باشكي منال لمولد نا وغزاري منال ولمولد اخيقه لخمتنا على يدك معذ كريته سنه خروا لح الزوا مناو هات الدنيا أجر بوتن كريات بنغ بنكويش كيا جالا شو حكت هل أولو أمنا على تكناو الله أشنابويد نمت صلى الله عليه وسلم ناوي حاسبوا انتخاب كم بفرمايش في صلى الله عليه وسلم خلا روج قيامته هبأونا وقاما لي أكل عربية أجر كورديا أجر تركيا أجن لوريا بهالزوا منك هذا خينا تفقتنا وكما شرعي نبي كمنا افراكي كانك يا ونا خوانا وي بدري تكسيتو ناولك ومخصصي الله يا ناو ثغيال وجباريل و بنحاريان نميت وشوموي نواها لكنا رواه وكجوري كشويت واحد حتى تم مدرسه مخصص الامر رزياله جوري نمي مثلا يا مسخريتك يا خلاص ناويك بيت عرف ناوي مشروع ويتعرفيش إرادك لا ناق نقر. حقيقةً كسنة في غمرة سل الله عليه وسلم، سنة فرم مؤكدة وتأكيد شدّار. في غمرة سل الله عليه وسلم نتيجة أحكام. ثلاثة أكيد إلى سيدك رياك لا شو حكمه بلو أو لا أما نحكم منعًا نوع إبركته أو منعًا. دعاء لك هذا إنسان بقولته منعك يا في غمرة الله عليه وسلم وقت حسن يندر تباوشيو. أنا أعيدك بكلمات الله تماما من شر ما خلق الله أو دعاء حنّات. لايك مليم قل لي يا سيد مريماه يا الله سبحانه وتعالى حسنًا فهمي هل كأنت وعاقني من على كيا نس شيطان من على بحر مسألة كفر التركيز من جوئ لفريد حق ورد حكم من على لسبب أو كجايكي دوشد يكي تربية من على ويكي تشي مساوات وتسوية وبرابرية بين من على بحث تربية من على للصحابه خارية وأن الصحابه ما من مولود إلا ويولد على الفتره. هرمن من كتير الدنيا، حاتيه الدنيا. لترفترة السليمة إسلام ودين وتوحيد ويكتافرسي وخوفرسي وخابوبونت الدنيا. باو تدايتيا فأبوابه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. باو تدايتيا كأي كان يهودي. لا يوجد نسراني لا يوجد مجهوسي معناه أولا منال وسط ذلك نهالي كوال لناو الزوية ذلك أنه باغوانا كالسعيكا أم دارا فالأساس فالواليش أو باغوانا أم دارا وأم نهالا متأثر أوه منال لتربية باوكي ذلك فرف لتأثير أفزيري منال حال سيدين باوكي ذلك فى أغلب أوقات مجر موارد النادر كترف لتحقيق كله أما باو كاي تا سيريس دسباني لتاث تر بيتي مناوك بخاطر اوساء للقران اخويا لقمان منو اگر لقمان يكي لا انسانيل والا انسانيل گورا انسانيل إنساني بمقام لايثر وديگارو او جونواله تفكيرها هاسيا للاحاد مال الدنيا شتي نوه حتى ممكن بديش بوول ولي حتی به رأی دیگری افول دیشوا. آن مرد انسان فهیم استان جورس خواه قرآن لقمان لبحث خوا و لقمان دو خورکی اجر نیتو. یعنی تهربیت کوال لقمان نسبت به خورکی ازای آکاد. هن خریج لا تشرك. إن الشرك لا ظلم عظيم رؤلت الشريك بو الله قرار نوي كقورتين قناه قورتين ظلم أولاك كثير شريك بو الله قرار بو شاندين آي الله أقرنته بو من لسوله لقمانا كخواي قرار لحزوان لقمانا وأي قرنته لقمان خريك الكوراكي خريك سرقية أكاد لرئي دينا لرئي تقوى لرئي إنسانيتا لرئي خمالا خريك أمكر خوايا سيد أبا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأسبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأذور. رولا، سونويش بارفاكا، أمر بمعروفك، نهي لمنكره، ولا سل سخت يدك ولم مغى أجابته. سبلت بوي كبراسي ادرغوا في امكاريث رحيم دولات انجام داره هيك واشه في قاي جورا ان لا سنه يا اما المولد ما نبو اقرنيته كباو كيكشون اهتمامي هذا تواجعي حزب وك مناهجه تربيهك ليريه تقوى وإنسانية وعبادته كماه حركتي بوي لروايتك كامام ابن ماجا إمام احمد امام ترمزي اقرنيته حديثك شن حفطه لا مورد التذرب ومن لخمتها نعجم كركفهي في غمبري ابو عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيد متشاهد امام ابن عباس كيكي للصحابي فر قديم الشان فيغمبر صلى الله عليه وسلم حبر الامه دانش من دي امه الاسلام لا تفسيرا كنت ريت النبي صلى الله عليه وسلم جي من لا في تفسر فيغمبر ولبان حيوان سواري ودانشتون غلامي بوم اجين 10 سال 30 سال عمري بوا شاهد ده سال يانصو دوانصي سيامز حتى علماء فهمون وهيك في غضب فوتي جرت عبد الله بن سال عبد يعني نو هو حيواني فيغانبر سند لاويكم بالو يا غلام اني معلمك لذكان مسند امام احمد اني معلمك كلمات الرولك كلماتك كثرت اكمل وعشان فيغانبر خليك بو ام جواند الرسوديه تاع فيغانبر باوك معنويته ومسلمانا كان لا حد شي باوك الرسوديه هزار و چهارصد سال ماو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بو تربیت می نوا جوانی درسوزید کردیا. او کلمات مبارکی کوچه و هر دو رنگ هم مباركي ها في صدره تائموا بعنوان سلطاتي بعنوان يادغاري بعنوان نصيحتي بعنوان موعزة بعنوان درسوذي عنوان ريكة مع ما توبه إما رولا حلماتي فيرس أتم احتضي الله يحفظك رولا خواه حفظك نعوى خواه اشتياتي بأي ما يعني دستور الله حفظك تمر الله حبك، لنهل الله دوري بقر لمحرمات دوري بجراء، لحمايك و الله تعينيك لهوش البويت أجاوزنك احفظ الله يحفظك الله دستور الله حبك الله تحفظك احفظ الله تجده تجاهك اغر الله ودستور كان حبك يعني دستور الله حبك ده الله دولي بجري خواد مقابوسك توابيني يعني لو وقتك تخطيا لوقت الشدائد لوقت لو المحن فتنا الله بفضيله تواقيك حديثه كفلت ولاني <تصفيق> مو يفعلن بس اللهم عزت نبزانا أجرت واحد إنسان كان جمبو نزرد النات عن الله نسياه وأجر جريت يعني بخيل بتبكين النات الله نسياه بنابر عزيز كان فعلن بس اللهم عزت نلم تأكيد هاد بأو كدايك تربية من الله نزرة بقدر تربيتك مطلانة تربيتك ديني بأو كدايك أشيء هوش ينبوه ابتداء من أول يوم شو إن شون تکیه نگرید چی تکیه؟ آتشی دوچکیا. حدیث ک امام بخاری و امام مسلم نقلی اکا. فرمود سلی الله علیه وسلم با عنوان هیچ باوکی ز فرمود در صورت نیاب سلی الله علیه وسلم تشری مبارکی حال حاضر پیا. حال ما پیا. یک لج نکانی مایم مسلما. مسلما. وقت ابو سلمه فوتی که ازواجه تا که اغمبره صلی اللہ علیه و سلم کوریتی بو ناوی عمرو، عمر ابن ابي سلمه عمر لابو سلمه و لام سلمه ها تیس دنیا باوتی فوتی کرا منالکا ام سلمه تا که اغمبره ازواجه صلی اللہ علیه و أم نال شهادة تفخيم برذن عن عمر ابن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى من تفخيم من خيول جولة أوم يعني لما تفخيم بلا جولة أوم عمر ابن أبي سلمة ك لطريق أمه السلام وهذه المال تغمرة صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطريش في السطحة وقت النانم أخوات لخمد تغمرة صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلم كمنالبه أي قرنه يتوبه من يادغالي ماركو بلاي كمان ايجي من الوقت لخمد تغمرة ابن صلى الله عليه وسلم ونانم أخوات خاوكين دانياهم من زرفك زرپکه از هزمان ودای هزم ا و التنایکه خداره و ازامان س Terazai جدا اصولی با مالکه ایم اظام مالکه و ایسان تم کانزم رولا, رولا الله وختي منال سيتسحل سفركه فاوكي عزيزن جايتي مهربلان من اجبر ولا بيش بسم الله الرحمن الرحيم وكل يمينك وختي نان اخوي بدس راس تنان قوا بدس شبع علماء ينج جاي نيي بدس شبعتي نان قا ما كتي سددت صفوني بويه وقل بيمينك وقل مما يليك وقت النَّنْ أَخْوِيَ رُولَ لَبَرْدَمْ فَوْتَوْنَنْ فَوَى يَتْمَيْرَ بُوْبَرْدَمْ أَمُوْأَوْوْا او بكي يغنبرك صلى الله عليه وسلم بعنوان أرقوة ما خريك أم من الله تعبيتك منابريم عزيزة لحظة لحظة زندية من أعلى كان من أشياء مدنظر من أبوه جواني هالبان ح لا فش حيغمبرودانشتيه صلى الله عليه وسلم حيغمبردحدد الصورة الأول لحدا كلماتك وعنوان تعليم تربية فير أمشي أنا أكاد جادكار أمينته بقول لك من مناوي هذا سير ستريكو خليك لخمد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نان أكاد حيغمبر كلماتك تربية وار تعليم أمير يجب أم من الله إمرؤ عنوان يا ما سبوا إما بنابن يك الحقد ألف مهم من الله سبوا كدايكي أو سكبا كدايكي أم من الله تك الله عشناكن تكن وجه عشناكن تكن في أنا عشناكن تكن نزكيتها عشناكن لشناني أبجاودها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ومسجد النبي النبيا خريك خطبة وجمع حسن وحسين حم لسنة وفوليتها ستوال سال عمريا متاذفها بريد تقت الرواية وشرح الحديث وقت ومسجد النبي في عسكيان رئيز الشروع خليه وكفي تبقى وكفي في رمضان الله عز وجل ما كبر لكاع دار شيء بترفحة نوح حتى أنا قريت تري لبان من بركون لحال خير لبعوش خير حتى أنا أجري ديار وقتي من أولي هات نوم البيت شواني هات نوم البيت عزيزي هات نوم البيت شاود لا أما مسألة برا مهمة أشي توجهي فيكين. مسألة بعدي يعني مسألة تربيتها. ليشون مسألة تربيتها وبحث التسوية بين من الله فرا مهمة. بحب جائعة عديمت ياك. كباو وشيان بويه فرق نخنا بين مناله كبويت اباعث كينا بويه تبعث دوري لدين بويه تبعث سوا امانه لدين الزدبون لجن هذا وقت انبهك جايتك اواكن حتى منجر بويه بوك بعدي وقت منال سايك باي بوك جايك بأ الله بعد وقت منال سايكات تعكيه ولي حتى دوري جبون برال حرز ميدي اجي البراه في الشتي يا زميلي او بوك انبهك تسويه يعني النوى مرابيان نوى من كان خويا بلاة الله لسوري يوسف سئ حبل يعقوم أبو أكائمة إلى تقاد معناز حيضا بلان معسوما جناه ناكا أما خلاف أولاد في غمران سادربوا وق في غمرت من الله عليه وسلم السلام كالسادارى أنبياء حبس وسولاب خاد ناظر بو عبد الله ابن أمم مكتوم هذا في غمر فيش تيه أو كير خواي قدر في وقت عبد الله ابن أمم مكتوم هذا في غمر حلا صل بريء فلبي ألكتك واعتبني ربي فيه ألكتك و خواب خاد أو مني أتاب في براو تشبيرة يعقوب يوسف بن يامين لأو فركانت في خشتر جركا يتل لا أقلبين بيتبع الذنب فركان واقعني شوانيه الله وعند ممكنش واقعن وابوي كي يوسف ليأخذ أول شيء أبوه أما يعقوب جو الكارجكا أشكار أبي فركان زنن ذا كان زنن كي يعقوب يوسف لما من بيتير خشجركا حس حسوديا جوش. لقد كان في يوسف وإخوته آيات الإسرائيليين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أذانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف حيث راحوه ايضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من عباده او من صالحين انكره ليك وداني اشتي انق ساعه كان يجن بوخيا يعقوب يوسف وبنيامين ليمه فشتكراك لحالك اي ما عقابيتين جروه قوين كارل ما ورث الشان معك تربيو يوسف وبنيامين ناسا كاري وان جنبن باوك من دراسي كم ترى دوشار اشتبيك فرا اشكر وانكره بالنسبه تحدد يعقوب و تو ندرویان تندو، تو نبغز لدرویان قرالیگر، و تویان اقتلو یوسف، دین یوسف بکجین، لبایی بوی، یاد تبعیدی کی بی خانه سرزمین دور، یخلو لکم وقف آبیکم، هشکم باعث من توجه من فکر، هشکم شورت باعث من بترف ایمگاری تاو، هشکم لطب باعث من شامل حال ایمچ بوی، وقتی وایان ود، یاد کرد دارن لبراتان تینا، می پزند بی خانه ناوچای بارحال. يأقوب هاتيا نزانستا إخلاقك إيجابك رياء لبين أنقر يا الخياب وثباء الشحناء فس باوتو دايك باوتو دايك عزيزة كان فرق مخن بين منا وكانتان فرق فروكنيش مخن فرق فلان كرو فلان كر مخن ونويشتي إذا في بداني لكر كانتان نزان ستال لا عدالة دولي تان جذير بون السابع نكري ولا بغضو كينو شحناء وبرضاتان لا دل منا وكانتان خرادة حديث الجرم ولا حمتان لصاحب خديك إذا كنت صاحب أما نعمان بشير يكي للصحابة البيغمرة صلى الله عليه وسلم اوكي شي بشير اوهر يكي للصحابة البيغمرة صلى الله عليه وسلم نعمان اخوة اي قرلتو كان لسر من برقو اعطاني ابي عطية ايجيب اوكم شتي ادابة من الماوكي اخوة فقد او شتي ايابة من داع ايجيب كعمراء بنتي رواحبو وتي لا اظه حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي اباوك نعمان يعني وتي بشير وتي أشهر بشي هيغنبر بيلي سل الله عليه وسلم في كي تشاهد كتوقلك تشتير عيقة دانيلة فركان نايت أو فركان في أشياء في غنبر بيلي بعنوان شاهد لسلام قضية حاذريكي فأتى رسول الله, صلى الله عليه وسلم حتى خمدت يا غنبر الله عليه وسلم أشير وتي يا رسول الله إني أعطيت ابني من أمره عمرت بنتي رواحة عقية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتيك مدارة نعمان القرأ أمراض وفر مني شي بشيء من شيء يعني شيء ما يود ايتمنها يوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات موتي تبوان تسبيلي بيت شهيد تترم كرام پیغمبر فرموش صلى الله عليه وسلم عطيت السائره ولديك هيا بيجي ام قرتاك تشتي قدا ان فرساه يا عيني ام شتاويت السايري كركان الشوت وتينا يا رسول الله لا فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فتق الله وعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم لأ الله بترسن وعدالة بنا خرج لبين من عركانتان ونويش لمن داني لفركانتان نيت أو فركان بوت بعث أوا كين لدل أم فرانس بذل أوجا القرار بجري كنيش كانتان محروم كان الله فرموا للرجل مثل حظ الأنسين بس تقولي الله تعالى سر شاومان هذا لم شمت يشهات يا برابر كنيش بواء وليباوك عديذكم شون بو تبوري بيجي والله من لا تكتو أثناء ذلك شمهت أيكم نافرةكم وبارك لكم نيوة نقيت الزواكم نقيت أيكم نيش كذا كان إذا ما قال جيربوشي تنين إذا ما قرحسن وحسنين لطريق قاتمو نقين السيّد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ما فرق داني لبيننا وكان او أو الله تعينك يبيان عكاينك والله وبالله للدليل على الله شو مناه هو شهر بغضاء وشحناء شيء لدل من على كان إيجاد كذية إما يمرؤ بعد واحدير أجرمينه لفرهني ضد إسلام لفرهني جاهليات أيجند جاهلة كان على بكان بلا بكنيش قيان يمد ذنب أبوه ولي امرو هر أسالك لأم جاهليتها لناو دل إميشا ما سو لوجود امام ما سو خالد لا شو نحل على عارف فنجوشت وفنجونوا وقتي أفضل من كافر كان حسمتك ضيضا ينهار حسمتك ناعدلا نهار تقسيمك ناعدلا نهار أيجنب خواكنيش تيذ ولا إيه ما كرمنهال كنيش بلا لا على بكانو فنار الله لداي دسيلة على بكانو ننجو خواج ورقص كيان رجوا أكاثوا أم حسمتها أم تقسيمها غلتها وأم لك حملان غلتها بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتأ توارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أن يمسكه في التراب ام يدوس ام أيمسكوا على هون أم يدوسوا في التراب؟ ألا تاء ما يحكمون وقت بشارة أن أذاب دنيلكافرا كان أم بشارة لا بنوع الزجر يعني لنا رحّتي وقت أيام وتكنش كتبوا سورة رشوا وواوا حزن يعني غيظ وجود يا أجد يا حزن وجود يا أجد يتوارى من القوم من سوء ما بشر به خوي قائمة كل قومك ما ام أم بشارة خلاوات يا نیبی کر، الله اراده کردیا حرکت هم به تو و او خروجی کنیش دعات متبه، او منالب من با او و شف راله پریلفی شه تیبون سبعل الله. لدى الخيال أيوة، أن ايو ايو يمسكه على هون، أي خفة خارية أم كان قبولك؟ نيكو جي دامن سرشاني كل سر شني وكان يشتبوه يا بي ولا نوخا كا زندب يحكمون براسي. لن يكون هناك حكم كان, كان الله البنات بو خوابي وبو أمن بو أمن بكر كان لديه أخوة و أمان و أمان و أكتخاب فقط بأخوة أخوة أولي الله سبيل التكوير في اي ذنب قتلت وقت الجاهيه محشر بالفؤوي وقت الاستحراج يا مد برفؤوي او كان يشكواز اند بقول كريالا او كان يشكواز ظلمي لكريالا خويه دوره اتمون داو دا كان يشكا كل زمان جاهيته اند بقول قال اكيد خوالي افرسي في اي ذنب قتلت با شي دليل توين كشت با دليل تو كوجي اي واشه توين بقتل تيان واشه تو بقتل جاي علماء مفسرين أفرمون شأن أو إنسان اللغة كانت عند بقورك يعني برابرياً نولاً بين من الله كان ينا لحد الشأن ينا أخواتها وبيخاً حتى سعالك لأخوة نافرسة بل كان لك كأفرسة هبت شدليل تويا عند بقورك إمام فرتوبي لتفسيرك يا أفرمون يأتي للصحابة في غنبات صلى الله عليه وسلم كإسلام رحمتهاك تك الله وتك كيامتها وتك برابريا بين من الله أعشناك هاته البيغمبر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاسم وتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوا ديني إسلام بي بلوا بجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله حشت كان يشتفين هل حشتك تشعلم تثمان يا فيانو فيانو خصينا هم تشعبكا بشونا واخ خاتم ادام مليانا تاكم كم بيان در اشواء بخاتر او بدبختية انسان دجار او بدبختية بوا عزيزة وقت انسان لباس تقوى لبرفيدر بيري وقت انسان عبدية الله فلا موشكات اولئك كالانعام بل هم اضل انسان رتبي حتى الحيوان تتاينتر تن ادمي شريفة بجان نشان آدمية نه من لباس ديباس نشان آدمية قرآن فمن يا بني آدم خد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أي بني آدم أي إنسان كان لباس کنبوتا هناج اقوام دافتا کنباس رسکا عورستا اپوشي اي باكانتا اپوشي ابيت الزينتا لبرتا اقرار اقري ولی لام لباس زاهرا مهمتر همتر لباس تقوات لباس عبدية الله لباس الشرافة شلامة كایمانا كاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بن عاسم ویدید رسول الله صلی اللہ علیه و سلم هشت دان کنش کن بدا سون زنده بگوزن هشت کنیش کنش شال مکن ایون سن کتای امجردون حرکت یا نمده هاولد یا نمده وقتی لبالت شالکه قرار یا نمده دست منیاب یا نمده اندان خستی منه وشالکه لنشون اوه خاک مجامل یا نمده باید جاهل كاورينا دان كاورينا انسان انساني كا انسانية خويت تعطيلك جاهلية العرب بلوا ديني بلوا كلامة انساني بي بلوا شرافة ايمان بي بلوا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كالترب الله ونجاة انساني كان هاته بلوا فيغنبر بي كاورا هاته شاء الله كانش كان درا كنشكتين شابي هالباوكي نقداري خاكي شاء الله بوسى قوضيش باوكي خاككي لقوضيش باو کیا تکانیا باو شکریه باو کیا ماد شورد باو کیا کاتو هم إنسانك إنسانتي تعترض خليبات إخواني درهاتيا كبوس إنسانك و بين أم وبين الله شبيعة دس كنيشك يا أجري هولي رائحات النوم شالك حاجيب وقت خاكي أدم الكنيشك يا كموس السبلابا كموس إشاريب أو كي جدو كنيشك قدس دخلك حتوذروا كم كم نفدت نما تأخنك يا أو شخص وقت إيماني هويل بقيريان وأمشي يا جراني كشون من أمكان مكان عزيزك كان مسلم مسلمان كان خو کە دينيتك جاي كان مسلمان كان قيامه تقعد نفر شي زون نكيلك نيشك كان وبي بشك يقول عن بوخشن اي عزيزه مزورك وارك اي ابن عزيزكك اما لايت ريبو كشناك بو مناله كانت لا بوقي قيامه تكون جوا ويتو اي جيت خو بس و يتنمنو نفه تر من فشت ليها الاكان تر من تاقت سن حكم برو قال لك كتقول اني نجركا كتقول يا مدبوط مهميه خلي في ذيك تخلي مال خثيك اخويك اوكتا للرحم بدنياتك توج لو رحم ما والله وبالله اجل غير ذيك باش تربطهم كاربيكي اجل مال غير تو خليكي بلا رحمة قت أكيه لبنيه الكبيرة ما لك ذلك الله ماوي يفدا خلي حكم الله أشكني خلي حكم الله هاي مال أكيه أمانشان الجاهليه لنا والمسلمين لا أجر موتاو أجر خود زمان لك باشرف باغيلة باعزت باكلامه كل إنسان لي وان إنسان لي جودا وفسائل إنسان المسلمان تدش على جذوز الجواره ولا أجر أموته فهم لنا وما نا بأوكي مسلمان بيجي کنیش داوای داوید باش ملی که چاقوه کمزرکیه تخواه و لا قرآن حالی اصلا ازانی قرآن چکل ازانی دستوری الله چکل بخاطره و عزیزه کان منبوه فرق نخن لبين منا من لبين كرة فرق مخن لبين كرو كنيشة أو اجتوى الله وتيه كردو بلا بل كنيشة واي جن جنتيري نفقي جنها لسري نفقي منا وكنيها لسري ولا كنيشة معنمية لسري إخواتي كردو يا الله سمعنا واتعنا إخواتي اقتعد هذا بنشو ولي او أو الله تعينك ردي نكنو عبيدك ماأخوات سيد أنا كنيشني بتوع تاعك كوشت مين عشوكني نكاي نيجي وتع <أنا بأ> الله واكفنا الله علي بضر وقال انهم حتابوا النكرانه حيوتوا ابو تشال وقتي ام دعاي خيرتين نجي مثلا نجي اخوا عزات با اخوا قولي في با قرت لا با نجي كنيش قد نمري هاي بيش قد نمري هاكن با انا حاجه كثير ثانيه عمري ما كفي الله وقت مالجي هاكن نسيه نسيه ولي فرمايشات لنا ومجمع حتها جاره دي موجود ايمان لضل فرق هزل بين الحالك أخوهي ذو رأى فرمون إن أكرمكم عند الله أتقاكم قولي إنسان يلا لا الله أو كسوى متفكرين إنسانا أخوة قسم أبو جال و أبو لهب أوانا لنزلا بقلن لم لا فاتمة وعائشة لنزلا بقلن شيك مقامي وكعائشة صديقة شيك مقامي وكفاتمة تهلاوي شيك رشادة الخنساناوي كتشوال دامل عزيزيان لدى السالة الإسلامة بزامن تشي قوليك ياندا خرجها أوان من اللي بيننا ولكانتنا لا إمام القرطبي لا تفسير آية حشد من تكوية أفهمون وقت يا مدراء تتعلق الجارية بأبيها فتقول بأي ذنب قتلتني أو كان إشكواز دمغور چێ یەقەی باوک خۆای اگری حیژ چەم کردو پ کە منت کوشت چه جرمێکم بوو کە من کەنیش کهاتمە دنیا کی اراده کرد ئەمە پڕویتو ئەوە کنیش بوێ الله عرادەی کرد دی دەستوری اڵله لەسەر چاومان قرار بین داخر عرایزم ويتدو حديثه إلى ابن ما جاء ويكيد إلى السحرات المسلمة فرمون فيغنبار فرموية صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبره فصبر عليهن وأثعمهن وسقاهن وكساهن من جبته جد جد كن له في يوم القيامة سطرا من النار فيغنبار فرموية صلى الله عليه وسلم هاركسيك سيدانك نشي في عتاك الياه تغريبوا إلى سرد حبيبة أمس ذلك نشبياً، طعام ينتبه، غذاء ينتبه، عوياً ينتبه، لباس ينوف لهم كاتلاش كخلش كا كابون، خاتر كا لسائر الروايات الآتية. أفرمون أويت الحجابك، لبين أمين لنا ولا بين أجري جهنمها، فرق مخل لبيننا وأخر عباد من سحر بخالي ومستلم لفلك السحر. بخاريوه دخلت على عائشة يكي لا خانموال ايجي من قيمة خمت حذر عائشة امرأة ودخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة معها ابنتان ايجي جنيهاتا خمت حذر عائشة ام المؤمنين ذاك مسلمان كان خانميك با كمال خانميك با عزات خانميك داكتوا مسلمان كان حساوه بك جنيهات بدانا كان يشهالتك يا عجنهات خمت حضرت عائشة وتي يا أمة المؤمنين دايك مسلمان كان بحثمانا خمو أم بلان كان يشمت حادين محمد الرسول الله يومك إكمنك أيضاً بيت تشريف موالك إني يا للما لا حضرت عائشة أشيء أدرى بنام هذا بيات أم خانوا وكانش كأني وتي جابيا سيدان خرما الحياة كلما واكلوا زمنا خرما كلنا بعنوان غزاحة أو أوان أفنون أعطتها ثلاث تمرات. سيداني الخرماي دا دا سوج نوتي اما بوقتو كنشكا كانت فأعطت كل واحدة منهما ثمرة بحركة املا كنشكا كانت يكيداني خرماي دا داني خرما ما وابو خوي وقته كنشكا كان يخرماك يا نفاج شاو يانا دس دايك يانا ابوك ام دايك يانا داني خرما هالا دس يوم لانيش بشدة درسية اما دلي نهت خرماك اخوة سبحان الله العظيم افرمون ثم سدأت الباقيا خل ما اليوم كي كده دكتور زايكا بينهما دا كتيجي دعم كنش كيا دا أو كنش كتير كتير خويبة نكح وقت الرسول الله نبي الرحمة كتير كواحدة برائتي خات بين إنسان كان صلح وتفاوض اشتيل بين إنسان كان إيجاد كار برابيل بين من كان, كان, كان. من وقت فين أمر تشدي فيها ودارو فحدثت معاشة معاشة الله بيا خبري لخمة عارف كم این ای هاد رو مالن تدبیلان سیدان خورماک بود سه خورماکم داره بی دوانی دستش که کنی نه در دانه که خوی پادانه که خویش که ردوکته او داره آورد دانه کنیش الله علیه لقد دخلت به الجنة، اوجن الله ای خاتبهش، با خاتر اواکتکو کنیش کیا؟ عواب فردی کرد، بر حال عقل دکان حق منالا لسرف او فداکی که مساوات بعد خدا لتكیا شخصیت سلامن، شان و نازهات کننام ایج او بدآ تحق سی ساڵ قصی نکل دیا خاطر او آم پوشکه سهم خیابل دیا برای شوته ناز دی برایی کی نیاتی و کشتیه با خطر و تیه والا باق من نعدالتی مساویتان، بلابریتان، نسبت به منالکانتان یکی کود، خوابه خاطر عزمت و جلالی جلایت من ترگولان در دنیا قیامت خوا خوابه خاطر عزمتی، لا غزبی، لا قاهلی، لا بدبرتیم من فارزه وقتی زند خوا خواهد ریات من وسی خوابه خاطر عزمت و جلالت توبه کن به دست نزولم کیشین، توبه کن، فی تویش بلطفید، با أنا رحمة المدرحمان يبي يأثنى في <تصفيق> قولة سلمان يالد بارن رحمةني يبيون سلمان يالد بس سلمان يالد رحمةني يبيون سلمان يالد خياب حتى أزمة البطوار مخصوص كان شباب ميرة عملنا في جسمي كم